لا صلِّ رَبَّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّكَ تَأْبَى الْفُجَّارَ لَفِي سِجْنٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجْنُ كِتَابٍ مَرْقُومٍ وَإِلَيَّ يُومَ الدِّينِ الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أثين.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 يصلوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كونت به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين، وما أدراك ما علية كتاب مرقون يشهده المقررون.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 إذا عَرَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إِلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ أَفْلَوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاقِ يَعْضُرُونَ هَلْ بل كفار ما كانوا يفعلون